موقع محب القارئ إ د ر ي س أ ب ك ر يقدم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يدخلون بما اتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما د خ ر و ا به

ولله م ي ر ا ا ل س م ا و ا والأرض ا ت و ل ع ه ب م ا ت ع م ل و ن ا ب ي ر ل ق د س م ع ا للعلوم الاسلاميه ي ن ق ه ر ونحن ن أ غ ي ا

سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بضلل

ب ظ م و س و ع د ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا إن ا للعلوم ه ه د إ ا ل ا س و ل حتى ت ي ي أ ن ا حتى ي أ أ ت ت ي ن بقربان ا ك ل ه ن قل قد جاء

ر س ش من ق ب ل ي ب ا ل ب ي ه ا ت و ب ا ل ذ ي قلتم ف ل م ا ت م ض م إ ن ك ن ت م ص ا د ق ي ن فإن كذبوك فقد كذبوك كذب قبلك رسل من قبلك جاء

و الكتاب ز ب ر و ا ل المنير كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت و إ ن م ا توفون اجوركم يوم ا ل ق ي ا م ة كل نفس

إ ن م ا توفون اجوركم يوم القيامه فمن, فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد ف ا